ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أِّمَ تعللَكُم الْ المَيتَةُ والدم وَحمُ الْ الخِزير وَماءهَِِّ غَيير اللهه بهِ وَمُنْخَنقَة والمَوقودَة والْمُتَّية والنطحَ وَماأَكَ السَّب إلاا ما ذكيتُم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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخلي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاسرين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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون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 وَمِنَ الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتلا فذهب انت هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحد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 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين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 يقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين من من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومك لاء ذلك ظلم الله ياتيه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 يا ايها الذين امنوا لا تتاخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اؤلئك واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وما انزل منه قبل وان فاسقون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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون قالَ السَّيِّدُ يَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يشاء ولا يزيدن لك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغyana وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جهنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولهن الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَتَمَنَّعَ التَّدَابَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا مَا وجدنا عَلَيْهِ آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إِنَّ الله مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ۖ اثْنَانِ ذَوَا أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ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 فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وإذ تخْلُقُ من الطينك هيئة الطرِ بإذني فَتَنفقق فيهَا فتك طييرًا بإذني وَوتُبرئُ الْ الأكمهَه والأَبصَ بإذني وَإِذْ تُخرِرجُ الْ المعتَ بإدني وَإذكَ فَفتُ بَن إسرائلَعَكَ إِذ جهُ بالبَناتِ فقال الذيين كَفرَوا مِنهُ إن هذا إلاا صِحر مُبين.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 لََّ تَفَّتَنِي كُ تَ تَرقِيبَ عَلَم وَأَتَعَكُ شيءَ شَهيد إِن تُعَِّبُهُم فَ فإن فإِنهُم ععبادُ وَإِن تَفِ إِْ تُعَذِبهُ فَإِهُ عبَادُ وَإِن تَغفِ لَهُم فَإِكَ تَ العزيز الحكيم